وَأَصْحَابُ الْمَشْآمَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَشْآمَهِ فَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ أُولَئِكَ الْمُقَرَّبُونَ فِي جَنَّاتٍ نَعِيمٍ ثُلَّةٌ مِنَ الْأَوَالِينَ وَقَلِيلٌ مِنَ الْأَخِذِينَ عَلَى سُرُورٍ مَوْضُونَ مُتَكِئِينَ عَلَيْهَا مُتَقَابِلِينَ